يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وارض عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير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 119. وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير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 111. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون 112. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب